بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل ويتوضع بمد استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل ووقيتان وشوع وقية المصري وثلاثة أواق وثلاثة أسباع وقية دمشقية وقيتان وأربعة أسباع وقية قدسية المد كيل إسلامي مشهور جدا معروف جدا وهو من أهم المكيل الإسلامية والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء وأهل اللغة والناس الناس والمد هو ملء كفي الإنسان المعتدل، مل كفي الإنسان المعتدل والمد كما سيأتينا في أراض كاملة مهم جدا ويتكرر معنا في أبواب كثيرة جدا في الصيام والكفرات وفي أشياء كثيرة في الحج وهنا فالمد من المكيه الإسلامية المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها إذا عرفنا الآن أنه مكيال إسلامي مهم وأنه قدره قدر ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة وأما ما يساوي بالمقيس الحديثة فهو يساوي نصف كيلو وعشر جرامات نصف كيلو وعشر جرامات يعني خمسمية وعشرة جرام خمسمية وعشرة جرام وهذا القدر ذهب إليه جماعة كثيرة من الباحثين المعاصرين الذين اعتنوا بقضية تحديد مقدار المد بالموازين المعاصرة والبحوث في هذا الباب كثيرة جدا، بحيث لا يحتاج الإنسان بعد هذا أن يقوم هو بنفسه بقياس هذه القضية لأن أصبحت يعني كثيرة جدا في الواقع وكلها بحوث محررها ومن من حررها شيخنا رحمه الله فهو يقول أيضا نفس الشيء ان خمسمائة لكن هو يقول خمسمائة وتسعة تمام. لكن عدد من الباحثين الذين استخدموا يعني وسائل كثيرة في القياس رأوا أنها 510 وعشرة لا لا قيمة له في الاختلاف يعني وهذا يدل على دقة شيخنا رحمه الله حيث توصل إلى ما توصل إليه كثير من الباحثين الذين استخدموا وسائل معاصرة الحاصل الآن عرفنا مقدار المد لأنه كما قلت سيتكرر معنا وأما قدره بالرطل يعني لا يعنينا كثيرا لأن الرطل لا يكاد يستخدم مطلقا في, في وقتنا نعم ويغتسل في الصاع إنه أربعة أمداد الصاع الصاع أربعة أمداد بالاتفاق لكن الإشكال أنهم اختلفوا في المد لشكهان أنه مختلفوا في المد طبعا نحن لم نذكر الخلاف في خلاف بين الأم الأربعة في المد في خلاف بين الأم الأربعة في المد في خلاف صغير بين شافع وأحمد ومالك وفي خلاف كبير بينهم وبين أبي حنيفة في فرق يعني فرق كبير المد عند الإمام أبي حنيفة تقريبا كيلو سبعة جرامات فرق كبير يعني فرق نصف كيلو وهذا في في هذه الموازين يعتبر فرق كبير يعني لكن الفرق بين مالك وأحمد والشافعي يسير فروق سيرة جدا هذا لا يعنينا المهم أنا قلت هذا لأن أنا أقول الصاع أربعة تمدات اتفاق العلماء لكن المدة فيه مختلف فيه لكن المدة مختلف في والصاع من أشهر المكيل الإسلامية من أشهر المكيل الإسلامية التي استخدمت بكثرة بين الفقهاء والصاع طبيعي أنه سنعرف أنه بالكيلو يكون 2 كيلو و 40 غرام وهذه الأشياء تقريبا يعني لو مثلا في صاع الفطرة لو زاد الإنسان يعني أحوط لأن ترى هذه الأشياء ليست تقريبية يعني هو هي تقريبية أما في مسألة الماء فالأمر يسير لو زاد عن الساعة ونقص عن الساعة الأمر يسير لكن في زكاة الخطبه لا تحتاج شيء من الدقة، نعم وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، يقول إذا زاد جاز لكن يكره الإسراف مقصود المؤلف والحنابلة بقوله إذا زاد مقصودهم يعني زيادة يسيرة يعني زيادة يسيرة فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به أما الإسراف فيقول المؤلف يكره الإسراف والإسراف يكره كراهية شديدة الإسراف يكره كراهية شديدة لكثرة النصوص الآمرة بعدم الإسراف في الماء وهذا في فقه أحمد واضح ظاهر جدا حيث كان يقتصد في الماء جدا وقد رأى ابنه صالحة عبد الله أنا نسيت يتوضأ مرة يعني نهره عن الزيادة في الماء نهره عن الزيادة في الماء وأمره أن يقتصد في الماء فالمهم أن تحدثنا عن الزيادة أن الزيادة اليسيرة جائزة لا إشكال فيها لكن الزيادة الكثيرة التي يسميها المؤلف الإسراف هذه مكروه كراهة شديدة وإن كان على نهر جار للحديث المشهور للحديث المشهور الذي فيه النهي عن الوضوء ولو كان المتوضع على نهر جار وقد أخذ المؤلف لفظه من الحديث ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. نعم. يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. هذا لا إشكال فيه. لأن الله تعالى قال: قل ممّن يحفظ أبصارهم الآية. يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم. يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم. وفي الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من زوجتك ومملكتك يمينك. وأظن هذا الحكم محل الجماعة، أظن هذا الحكم محل الجماعة. ثم قال: وكورها خاليا في الماء. إذا اغتسل الإنسان خاليا في الماء، فإنه يكره عند الحنابلة أن يكون عريانا. هو في الماء لكنه خاليا. وهناك عن أحمد نصوص كثيرة في الكراهة. هناك عن أحمد نصوص كثيرة في الكراها واستدل الحنابلة بأثر عن الحسن والحسين أنهما كان إذا فسل خاليين في الماء استترى وقال إن الماء محظور لكن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الإقناع مع المنتهى اختلف فيها الإقناع مع المنتهى فالمنتهى يرى أنه مكروه والإقناع يرى أنه لا بأس به والإقناع يرى أنه لا بأس به والمذهب ها؟ المذهب إيش الآن ها؟ إيه؟ لا المذهب مع المنتهى ولا مع الإقناع الآن المنتهى يرى أنه مكروه والإقناع يرى أنه لا بأس به والمذهب مع المنتهى لماذا؟ لأنهم قالوا أكثر نصوص أحمد على الكراهة لكن حقيقة في إشكال نوعا ما خلنا ناخذ رأي الشيخ الحجاوي في الإقناع مع الكشاف يقول الشيخ فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا من الناس أو خاليا عن الناس فلا بأس فلا بأس ثم قال لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا رواه البخاري وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا قاله في المونية هذا كراه البخاري وهذا قاله في المونية فرق الحقيقة لكن الإمام أحمد يعني في الظاهر ظاهر كلام الحنابلة أنه لم يأخذ بهذه الأحاديث ليس كذلك الظاهر أنه لم يأخذ بهذه الأحاديث لأنه يرى أن شرع من قبلنا في هذه المسألة مخالف لشرعنا أن شرع من قبلنا مخالف لشرعنا ولهذا تركه ولهذا تركه لأن النصوص التي فيها حفظ العورة للخالي كثيرة النصوص التي أو يوجد في في النصوص ما يدل على منع الخالي من ظهار عورته ولو كان خاليا ولهذا لما محمد جزم بهذه القضية بل أن عبارة الحنابلة إنه أكثر نصوص أحمد على هذا أكثر نصوص أحمد على هذا والسبب واضح والله أعلم طيب الآن عرفنا الاغتسال عريانا خاليا وعنه لا يكره، وعنه لا يكره، وتعليل هذه الرواية لا يحتاج إلى جهد، ليس كذلك لأنه استدل بالأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف قبل قليل. وعنه لا يعجبني، لا يعجبني، هل قول الشيعة الإمام محمد لا يعجبني هذه رواية ثالثة أو لا؟ هم يعتبرونها رواية ثالثة، فيقول عنه ثلاثة روائع. والظاهر أن لا يعجبني هي نفسها، هي نفسها إيش؟ الكراهية، هي الكراهية، هي نفس الكراهية. الظاهر يعني، قد يقال، بل إنه قد تكون هذه المسألة من المسائل التي تبين معنى لا يعجبني، لأنه مرة قال يكره، مرة قال لا يكره، مرة قال لا, مرة قال لا يعجبني، وقد يقال. قد يقال أن هذه مسألة تبين أن لا يعجبني عند الإمام أحمد هذا أنا أقول ولا أدري هل هو صحيح لا لكن يعني من هذه المسألة قد تكون لفظة تدل على حكم بين الكراها وعدم الكراهى كأنه متردد هل هي مكروهة أو ليست بمكروها فيختار شيء في الوسط فيقول إيش لا يعجبني نعم فإن أسبغ بأقل مما ذكر, مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء إذا, إذا استطاع أن يسبغ بأقل مما ذكر وهو المد في الوضوء والصعب في الغسل فالحكم عند الحنابلة أنه يجزئ وهذا منصوص الإمام أحمد وعليه جماهير الحنابلة وهو الصحيح من المذهب أنا ما حذبت الوقت اليوم أه لماذا ما الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول, نحن نقول أن, أن يتوظى بالمد ويغتسل بالصاع لحديث أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوظى بالمد ويغتسل بالصاع طيب ما الدليل على أنه يجوز أقل قالوا الدليل على أنه يجوز أقل أن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعل ما أمر به أن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعل ما أمر به وهذا صحيح هذا لا إشكال فيه وقولهم وإن بأقل مما ذكر دليل على أنه يمكن أن يتوضى الإنسان بأقل من المد ويصبغ، ويمكن أن يغتسل بأقل من الصاع وإيش ويصبغ، وهذا صحيح وذكروا وذكر جماعة أنهم جربوه ذكر جماعة أنهم جربوا من العلماء ما أقصد من المعاصرين ذكر جماعة من العلماء أنهم جربوه وعنه لا يجز أقل من مد وأقل من صاع الوضوء والغسل. وهذه الرواية أو ما أيليها أحمد. وقد يكون دليل هذه الرواية أنه لو أمكن الإسباغ بأقل من المد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدليل غير صحيح لأن الإسباغ بالمد والصاع يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى اختلاف الأحجام. فالرجل كبير الجسم كثيف الشعر يحتاج من الماء أكثر من الرجل صغير الجسم قليل الشعر. ليس كذلك. فإذا لا يرجع إلى هذا. ولهذا هذه الرواية ليست رواية منصوصة. فإنما رواية إيش؟ إيش؟ إليها؟ وأنا ذكرت, آه... ذكرت أمس في تويتر طريقة من طرق الشيخ بالرجب. في تتبع وانتقاد القاضي أنه انتقد القاضي أبا في إيش في مسألة أنه روى رواية عن إمام أحمد في مسألة ما بين المشرق المغرب قبله فقال الشيخ بن رجب هذه الرواية مفهوم كلامه لا تقبل لأن كلام الإمام أحمد ليس نصا ولا ظاهرا في هذه المسألة وبالمقابل رواية عنه روايات كثيرة صريحة قوية في الرواية الأولى الدليل الثالث عنده أن الإمام محمد نص على أنه يخالف الشافعي في هذه المسألة فهذه ثلاث قراءات نستخدمها بالرجل في عدم تصحيح رواية أو في عدم تصحيح فهم بعض الحنابلة للرواية وهذا مبحث شريف جدا ما كل إنسان يستطيع أنه يتتبع روايات بمثل هذه القضية فهنا مثلا إذا كان لإمام أحمد أو ما آئيليها بعبارة ليست نصا ولا ظاهرا وإنما فهم بعض الحنابلة منها هذا الأمر فيمكن أن تتعقب بمثل ما تعقب به الشيخ بن تلك الرواية الحاصل أنه يجوز أن يسبغ الإنسان بأقل من المد أو الصاع على القول الصحيح في مذهب الحنابلة وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد. نعم. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا مفهوم كلام المؤلف أن الإسباغ لا يكون بغير الجريان. الإسباغ لا يكون بغير الجريان. فالإسباغ يتبعه الجريان. فإذا ردع أن يسبغ فإنه يجري الماء على العضو ولا يكتفي. بمسحه بالماء ولا يكتفي بمسحه بالماء فمسح العضو بالماء ليس من الإسباغ إلا إذا جرى الماء إلا إذا جرى الماء قد يستخدم الإنسان يده في مسح العضو ويستخدم كمية كبيرة من الماء ويجري الماء فالمسح ليس دائما ليس من الإسباغ لكن المسح بماء قليل لا يجري معه الماء على العضو ليس من الاسباب ليس من الأسباب وبإمكان الإنسان أن يسبغ وهي مجربة يسبغ ويجري الماء على عضوه الذي يريد أن اليد أو الرجل أو بدون إسراف بدون إسراف بل بالمد أو بالصاع بل بالمد أو بالصاع طبعا الذين استخدموا المد في الوضوء من المعاصرين كثر كثر جدا لكن يبدو لي أن الذين استخدموا الصاع في انا أنا لا أعرف ما أذكر أن واحد قال أن استخدمت الصاع في الاغتلال يبدو أصعب نعم ما يحتاج إلى يعني في في ليس لا أقول أصعب لكن يحتاج إلى إلى جهد نعم ما حتى أو إلى معرفة لا أقول جهد يحتاج إلى معرفة حتى أما للبضوب المدة هذا أمر جمع من الناس فعلوه ولا شك على فيه لكن الصاع صاع ما أذكر أن واحد طلع وقال أنا تسلت بالصاع قليلي أنا لم أرى أحدا يعني فعل هذا هو المفروض أن يفعل حقيقة المفروض أن يفعل تطبيقا للسنة نعم أو نوعا بغسل حدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها ما يحتاج لوضوء وغسل أجزء حدثين ولم يلزم ترتيب ولم ولا مالا نعم هذا تفصيل في النية أخذنا أن الغسل كامل هو أن ينوي ويسمي ويعمم الجسد يقول الشيخ هنا أو نوى بغسله الحدثين إذا نوى بغسله الحدثين بأن نوى رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر أجزأ بلا إشكال أجزأ بلا إشكال سنعلق على هذا أو نوى الحدث وأطلق معنى أنه نوى الحدث وأطلق يعني لم يقيده لا بالأصغر ولا بالأكبر وإنما نوع الحدث وأطلق فهذا أيضا عند الحنابلة يجزئ أو نوى أمرا لا يباح إلا بهما أو نوى أمرا لا يباح إلا بهما يعني الوضوء والغسل أيضا أجزئ هذه كم مسألة؟ ثلاث هذه ثلاث صور للنية المجزئة عند الحنابلة مفهوم هذا أنه لو نوى الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر وأنه لو نوى حدهما وقيت لم يرتفع وأنه لو نوى ما يحتاج إلى أحدهما لم يرتفع الأصغر فمثلاً لو نوى بلغة سال قراءة القرآن أليس مثل المصح قراءة القرآن تحتاج لا غسل دون الوضوء أليس كذلك لو نوى ما يحتاج إلى غسل فقط كقراءة القرآن لم يرتفع إيش الأصغر الآن هذا تفصيل النية عند الحنابلة وأدليهم الحديث انما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وعن الإمام أحمد رواية. أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزاء عن الأسور والدليل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والوضوء تابع للغسل فنية الغسل تكفي عنه فنية الغسل تكفي عنه واضح أو لا هذه رواية الثانية اختيار شيخ الإسلام ويعني نحن لا نرجح لكن قوتها ظاهرة قوتها ظاهرة طيب. ثم قال ولم يزم ترتيب ولا مولا مقصود المؤلف أنه وإن كان يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر في الغسل عند الحنابلة مع ذلك لا يحتاج إلى ترتيب ولا مولاه مع ذلك لا يحتاج إلى ترتيب ولا مولاه وضربوا له صورة توضح القصد. لو اغتسل وغسل كل الجسد إلا مواضع الوضوء، ثم أراد أن يغسل مواضع الوضوء فلا يشترط لا ترتيب ولا مولع. فلا يشترط لا ترتيب ولا مولا فإذا الوضوء الذي مع الغسل وإن كان يحتاج لنية إلا أنه لا يحتاج إلى ترتيب ولا غسل وترتيب ولم ولا. مولا. وهذا الفرع. يدل على قوة الرواية الأولى أو الثانية لماذا؟ لأنه جعل الوضوء في هذه المسألة تابع أليس كذلك؟ وهذا يدل على قوة المدر الآن كم؟ ويسن لجنوب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لزارة ما عليهم يلأذى ولوضوء لأكل. ولوضوء لأكل وشرب بقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضى وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح في مسألة إذا وبغسله بغسله نسيت ننبه إلى قضية أن هذه المسألة من فروع قاعدة ذكرها بالرجب لاحظ معي عبارة الشيخ بالرجب يقول إذا تمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إهداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد هذه قاعدة عندي بالرجب ثم قال هو ومن أمثلت ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها وعنه لا يجيئه عن الأسر حتى يأتي بالوضوء واختار أبو بكر أنه يجيئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والمولاة وإلا فلا إلى آخره الخلافة اللي ذكره الشيخ ابن رجب يعني أخص من الخلاف اللي ذكرناه يعني بعض الحنابلة يرون أنه حتى لو نوى لا يكفي حتى يأتي بأقع الوضوء نحن لا نريد أن ندخل بهذه القضية لكن المثال ذكر الشيخ برجب يتوافق معنا فإذا نوى دخلت إحداهما في الأخرى أو دخلت الصغرى في الكبرى ثم قال وَيُسَنُّ لِجُنُبِنَ وَلَوْ أُنْثَى وَحَائِظٍ وَنُفَسَانٍ قَطْعَ دمهما عرفنا من هذا أن الحنابلة يسوون بين هؤلاء الثلاثة الجنب والحائض والنفسة بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم فهؤلاء الثلاثة يسن لهم أن يغسلوا الفرج ولذلك قال غسل فرجه لإزالة ما عليه من, من الأذى والوضوء لأكل وشرب يعني يسن لهم قبل الأكل والشرب أن يفعلوا هذا الأمر غسل الفرج والوضوء غسل الفرج والوضوء والدليل واضح وهو الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة فإن قيل الحديث صريح في الجنوب فمن أين أتيتم بالحائظ النفسة إذا انقطع دمهما قال حنابلة أن الحائض والنفسة إذا انقطع عنهما الدم فهما في معنى الجنوب فهما في معنى الجنوب وهذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح فيعني الخلاصة القياس الخلاصة القياس. قال رواه أحمد بإسناد صحيح. غالبا الذي يقول رواه أحمد بإسناد صحيح غالبا ينقلون هذا عن الشيخ بن مفلح المبدع هو الذي يستخدم هذا يصحح ويضعه الشيخ رحمه الله ورفع درجته بن مفلح صاحب المبدع. ثم قال رحمه الله تعالى ونوم يعني يستحب للجنوب. إذا أراد أن ينام أن يفعل هذين الأمرين الأول إيش غسل ما أصاب ما أصابه الأذن من فرجه وبدنه والثاني الوضوء والثاني الوضوء والحديث سيذكره المؤلف حديث صريح عن عائشة رضي الله عنها فيه الوضوء قبل النوم بالنسبة للجنوب عرفنا الآن المذهب إذا أراد جنوب أن ينام عليه أن يغسل فرجه وأن يتوضأ ثم ينام استحبابا كما سيأتينا وعنه أن هذا يستحب للرجل فقط وعنه أن هذا يستحب لمن للرجل فقط لماذا؟ كيف هذا من نص في نص؟ أحسنت يعني هذا قريب لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ولم تفعل هي ولم يأمرها به هذه رواية ورواية ثالثة أنا لا أصدق أن أقول رواية ثالثة وإنما نعبر عنها كالتالي ويفهم من كلام الإمام أحمد الوجوب قاله الشيخ تقي الدين يفهم من كلام أحمد الوجوب فصارت الروايات عن إمام أحمد ثلاث يستحب للمرأة والرجل أن يغسل ما أصابه من آذى ويتوضى الرواية الثانية مستحب للرجل فقط الرواية الثالثة يجب يجب طبعا هذه الرواية الثالثة لا يذكرها الحنابلة بطريقة سياق أو نقل الروايات لكن شيخ الإسلام يقول يفهم من كلام الإمام أحمد أنا ذهبت أبحث عن روايات الإمام أحمد حتى أنظر كيف فهم الشيخ هذا الفهم حتى يستفيد لكن لم أجد رواية صريحة عن الإمام محمد لم أجد روايات عن الإمام محمد يعني فيما بحثت عن ربما أكون بحثت بطريقة غير مسوعبة لكن حسب بحثي لم أجد وإلا فأنا أتمنى أن نجد روايات الإمام محمد في هذه المسألة حتى ننظر كيف فهم الشيخ منها شيخ الإسلام أن تدل على الوجوب واضح ولا لا العكس هذا أمر يعني جدا. طيب أيها لقول آيشة رضي الله أنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضع وروعه للصلاة يتبق عليه طيب. ويكره تركه لنوم فقط طيب الآن الشيخ يقول هنا ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لكل لأكل وشرب لقول عائشة الآخره ونوم كما ذكر الحديث لكن نلاحظ إنه في حديث عائشة الذي فيه الدليل على الأكل والشرب ليس فيه إيش ها لا غسل الفرج صحيح ليس فيه غسل فرج وإن كان حنابلة ينصون عليه بينما في النوم في الدليل على غسل الفرج والحقيقة أن مناسبة غسل الفرج للنوم واضح ولكن مناسبة غسل الفرج لمن أراد أن يأكل ليست منصوص عليها فالظاهر أن الحنابلة يقيسون الأكل والشرب على النوم يقيسون الأكل والشرب على النوم قال رحمه الله تعالى ويكره معنى ويكره يعني على رواية التي تدل على استحباب الوضوء قبل النوم على هذه الرواية يكره ترك الوضوء يكره ترك الوضوء نحن أخذنا مرارا أن استحباب شيء لا يعني أن تركه مكروه استحباب شيء لا يعني أن تركه مكروه وهذا الموضع يدل على هذه القاعدة لماذا لأنه نص على الكراهة لأنه نص على الكراهة ولو كان كل استحباب تركه يدل على الكراهه لا ما محتاج أن ينص عليها ياه واضح وغير واضح طيب إذا الآن نقول أنه ترك الوضوء لمن أراد أن ينام بدون بن أن الوضوء مستحب وتركه مكروه وعنه لا يكره وعنه لا يكره بعدين الإمام محمد رواية أخرى أن الوضوء مستحب لكن إذا يعني لم يتوضأ فلا نقول أن هذا إيش مكروه وإذا كان عن الإمام أحمد رواية صريحة أن ترك الوضوء لا يكره، فهذا هذا الذي جعلني أبحث عن نصوص أحمد التي يقول شيخ الإسلام أنها تدل على ولا هذا حقيقة إشكال، أو عفواً لا أقول إشكال، أقول إنه هذا وجود رواية عن الإمام أحمد صريحة في عدم الكراه مما يضعف أن يكون عنه روايات. يفهم منها الوجوب لكن ربما يكون يكون عنه ثلاث روايات الوجوب والكراهة وعدم الكره، ربما لكن هذه يعني طيب وقوله يكره قوله يكره الأقرب في المذهب والله أعلم أنها كراهة شديدة أن هذه كراهة شديدة فيكره كراهة شديدة أن يترك الوضوء قبل النوم لأن الحديث في طلبها كثيرة وواضعة ثم قال ويكره تركه لنوم فقط معنى يكره تركه لنوم فقط يعني دون الأكل ومعاودة الوضع فإذا تركه فيهما لا يكره وقد نص الإمام أحمد نصا على أن ترك الوضوء في الأكل ومعاودة الوضع لا يكره نص عليه ما نص أنه لا يكره فالأمر فيهما ما عنده واضح جدا في مسألة ترك لماذا لأن النصوص الآمرة بالوضوء قبل النوم أكثر وأصرح وأقوى منها من النصوص الآمرة بالوضوء عند الآكل ومعاودة بالوضوء طيب ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطع لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضى بينهما وضوءا ضواه مسلم وغيره وجاد الحاكم فإنه أنشط للعود نعم الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور منهم أن الاغتسال لمن أراد الوضوء لمن أراد الاغتسال أن الوضوء لمن أراد أن يعاود الوضع مستحق وغسل الفرج وغسل الفرج هذا مذهب جمهور الحنابلة فصار الوضوء لكم شيء للأكل, للأكل والشرب هذا واحد اثنين لمن أراد أن ينام ثلاثة وأكد الالوظوئات في هذه المسائل إذا أراد أن ينام إذا نحن نقول مذهب عامة الحنابلة أنه يستحب لمن أراد أن يعاود الوضوء أن يغسل فرده وأن يتوضأ وعنه هذا خاص بالرجل وعنه هذا خاص بالرجل ودليل الرواية الأخرى ما تقدم معنا من من أن الأحاديث تخاطب الرجل دون المرأة قوله والغسل أفضل ما هو الدليل على أن الغسل أفضل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء كيف تقول الغسل أفضل لو كان الغسل أفضل لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل على أن الغسل أفضل الدليل قالوا يستنبت من الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود والغسل والغسل الشيء أنشط والغسل أنشط وإذا علل الحكم فكل ما يحقق العلة فهو أحب إلى الله فهو أحب إلى الله فهذا هو دليل الغسل عند الحنابلة والغسل أفضل وكره, وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإدارته طيب دحظة الإمام أحمد يكره ثلاث سيار بناء الحمام وإجارة الحمام وبيع الحمام ونص على كل واحدة المقصود بالحمام هنا المكان الذي يوضع لاغتسال الناس مجتمعين وليس المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة مستحب بناءه فيه تسير في للناس لكن المكان الذي يوضع لاغتسال الناس تعرفون أن الإمام أحمد كان في بغداد وكانت بغداد والشام والحجاز فيها أماكن لياغتسل الناس اغتسالا عاما مع بعض في مكان واحد ومثل هذه الحمامات ما زالت موجودة في الشام وفي تركيا وفي الأردن وفي العراق وفي أماكن كثيرة فإمام أحمد كان كما تعلمون من بغداد و. يسأل هو وغيره من الأمة هذا الكلام لا يختص به لما محمد هذا هذا الكلام ليس خاصا بليما محمد لكن نعود إلى كلامنا لما محمد يكره بناء الحمامات وتأجير حمام وبيع الحمام والتعليل واضح والتعليل مجمع عليه لما فيها من المنكرات كشف العورات ونظر الناس بعضهم لبعض ونظر الناس بعضهم لبعض وعدم تحجب ما أو عدم حاجب ما يجد ستره طيب الإمام محمد له موقف واضح من الحمامات وذلك لكثرة المنكرات فيها ونصوص الإمام محمد كثيرة حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل عنده حمام رجل عنده حمام يريد أن يبيع الحمام واضح هذا هذا الرجل لن يشتري ولن يؤجر ولن يبني هو الآن سيبيع الحمام إما أو يبيع قال لما محمد من له حمام لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار ويهدم الحمام واضح فهو يرى أنه هذا المكان مكان كثير المنكرات وفي الحقيقة. أن تعامل الإمام أحمد مع هذا الحمام ليس لأنه حمام ولكن لأنه مليء بالمنكرات فكل فتوى في الحمام للإمام أحمد تستطيع بكل راحة تنزلها على كل مكان كثير المنكرات واضح للمباضح بل المكان كثير الحم المنكرات غير الحمام شد لماذا؟ لأن حاجة الناس للحمام لا في وقت الإمام أحمد عظيمة جدا. كما سيأتينا الآن في كلام شيخ السلام لا تظن أنه مثل وقتنا هذا كل واحد عنده حمام في البيت الناس كلهم يحتاجون الذهاب للحمام يتفسلون وفي الشتاء لا تكاد تستطيع تغفسل إلا في الحمام في البلدان الباردة أن نتحدث عن قديم مع هذا كله كان الإمام أحمد هذه المواقف من الحمامات فكيف لو رأى بعض الأماكن الموجودة في وقتنا مما تمتلئ بالمنكرات كيف يكون وضعه كيف يكون رأيه حول هذه الأماكن السلام ورحمة الله طيب الآن على المذهب على المذهب حكم بناء الحمام إيش فيه مكروه ليس كذلك طيب وحرمه القاضي لاحظ القاضي يقول هذا ليس مكروه بل محرم فقال القاضي لا يجوز وهو وبيعها وإجارتها كما لم يجوز عمل آلة له وبيعه وإجارتها وعمل أواني الذهب والفضة وعمل بيت النار والبيع وحمل الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة فقال هذا ينبغي أن يحمل على بلاد لا يضطرون إلى الحمامات كالفجاج والعراق ومصر فأما البلاد الباردة كالشام والجزيرة وأرمينيا وما تشاء معنها فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمامات وهذا ينبغي أنه الحجاز والعراق ومصر جوهم متقارب والشام والجزيرة وأرمينيا الجزيرة جعلها الإمام أحمد مع الشام لا لأنها جوها كجو الشام ولكن لأن بردها في الشتاء شديد وهو يتحدث عن الشتاء فيقول هذه الأماكن الثلاثة يعني ينبغي الا نحمل كلام القاضي عليها ولا فلا تكون محرمة اما في البلاد التي لا نحتاج اليها الحقيقة مفهوم كلام شيخ الاسلام مفهوم كلام اذا اردنا ان ناخذ مفهوم كلامه انه قد يوافق القاضي في الاماكن التي لا تحتاج الى حمامات قد يوافق القاضي في الاماكن التي لا تحتاج حمامات يقول شيخ الاسلام انتهينا من حمامات الرجال ناتي عفوا لما محمد نرجع لما محمد بالنسبة للحمامات التي تحدثنا عنها سابقا هي حمامات الرجال حمامات النساء يقول الإمام أحمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل وقال أبو داوث سات أحمد دا عن كري الحمام قال أخشى كأنه كرهه قيل له قيل للمام أحمد فإن اشترط على المكتري أن يدخله أحد بغير إزار أو أن يدخله أحد بغير إزار فقال ويضبط هذا وكأنه لم يعجبه ويضبط هذا هذا يشبه اللي يقول بعض الناس اليوم يقول أنا بدخل الدش للبيت وبأضبطه لا لا نحن نقول له كما قال الإمام أحمد او يضبط هذا لا يضبط هذا فهو الآن يرى بالنسبه لحمامات النساء وكنت تمنيت أن الشيخ منصور أو سيذكرها الآن لم يذكرها يعني وجهة نظر الإمام أحمد بالنسبه لحمامات النساء أشد عنها بالنسبة لحمامات الرجال ولكنه لم يذكر شيء كانه يرى أن الأمر يعني عام في حمامات الرجال والنساء طيب نعم اقرأ وقال وقال من, من بنى حماما للنساء ليس بعدم ولرجل دخوله بسترة مع نقوع في المحرم طيب لحظة أما بناء الحمام فأخذنا حكمه منصوص الإمام محمد مكره والقاضي يرى أنه محرم طيب دخول الرجل بعد بناء الحمامات يقول الشيخ ولا دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم هذا منصوص الإمام محمد أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحمام إذا أمن الوقوع في المنكر ومفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز الدخول للحمام إذا لم يأمن الوقوع في المنكر بأن كان الناس في الحمامات لا يسرون عوراتهم. إذا كانوا لا يشرون العورات فلا يجوز. طيب يقول الإمام محمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه زار فادخله وإلا فلا تدخل. وقال أيضاً الإمام محمد أدخل إذا استترت واستوترا منك ولا أظنك تسلم إلا أن تدخل بالليل أو وقت لا يكون في الحمام أحد. شوف كيف الإمام محمد يعني انظر كيف فتوى فيما يتعلق بالحمام. ويبدو أنه كان الحمام. في وقته في وقتهم في تساهل شديد يبدو أنه في واضح من الفتاوى أنه كان فيه تساهل شديد يقول شيخ الإسلام يعلق على فتوى الإمام أحمد في حكم دخول الحمامات إذا أمن المنكرات يقول هو هذا يقول شيخ الإسلام هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما مثل تغيير ما يكون فيهما من التماثيل المحرمة وأمر المتعرين بالتستر ونهي القيم عن مسي عورات الناس عند تدليكهم فإن لم يقدر, يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها إلا لهذا الشيخ الثاني يقول الحاجة يقصد الحاجة التي لا بد منها كما هو في وقتهم ثم قال في آخر عبارة في باب الغسل ويحرم على المرأة بلا عذر هو بين حكم بناء الحمام، ثم بين حكم دخول الرجل للحمام، ثم سيبين حكم إيش دخول مرأة، ولذلك أنا أقول كان ينبغي عليه أن يبين حكم بناء الحمام للرجال، حكم بناء الحمام للنساء، ثم حكم دخول الرجال للحمامات، ثم حكم دخول النساء للحمامات. حاصل أن دخول المرأة للحمام يحرم إلا لحاجة، دخول المرأة للحمام يحرم إلا لحاجة. هذا منصوص لما محمد. لأن المرأة جاء فيها الحديث الصحيح أنه لا يجوز لها أن تلقي ثيابها خارج بيت زوجها، ولأن عورة المرأة شد أغلب أشد وأغلب من عورة الرجل، فيحرم على المرأة أن تدخل إلا في حال العذر، إلا في حال العذر فقط. إذا لم يكن لها عذر فلا لا يجوز. وذهب جماعة من الحنابلة إلى أنه يكره فقط تقول المرأة. في العذر ولا يحرم لكن المنصوص عن الإمام محمد هو ما قلت لك بهذا نكون انتهينا من باب الغسل ونأخذ في إرسل قادم باب الغسل هذا والله أعلم الله نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين